أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك إلا يكون إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَنَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خِرَقًا وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ بَشَرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْتَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عُرْضَةً فقد كذبوا فسيأتيهم مَا ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أمتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَلْقُوا مَنْ الظَّالِمِينَ قَوْمًا فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَرَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَمِّبُ صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دم فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نوبك فينا وليدا ولبفت فينا أفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكمه وجعلني من المغتنين وتلك نعمة تمها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعا وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت تموقيم قال من حوله ألا تستنيون قال ربكم ورب آباءكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب الشرق والغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لا إن اتخذت إلها غني لا جعلنك من المسجونين قال وأنا جئتك بشيء مبين قال فاتبهم من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيغاء ناظرين. قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوما فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فلقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب نوسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فنسوا فتعلمون لأقطعن عينيكم وأرجلكم من وَلَمْ صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا غَيْرَ إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْ قَيْبُونَ إِنَّا نَطْبَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا أوحينا إلى موسى أن أسلم عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء نشرذمة قليل وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعاء قال أصحاب موسى ألم <سؤال> تركن؟ قالك لا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن الرب يصافح البحر فان فكان كل فرق العظيم. وأزلفنا فم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ رَسُلَ مَنْ فَنْظَلُ نَهَا قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يظرون قال بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قدمو، فإنهم عتولين إلى رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويئسقي، وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنفَعُ قلب سليم، وأجر فت الجنة للمتقين، وبرزة الجحيم للغامين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون فكب كبو فيها هم والغامون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختلسون تَلَّاهِين كُنَّا لَكِ فِي طَلَالِ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق عميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فابتقوا الله باطيعون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعْكَ الْأَرْذَبُ